الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط التاسع والأربعون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في منطلق ثلاثة بكلمة واحدة روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل زيد بن رحب أنه رفع إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفا فقال له عمر أطلقت امرأتك فقال إنما كنت ألعب فعلاه عمر بالدرة وقال إنما يكفيك من ذلك ثلاث وروى وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال اني طلقت امرأتي ألفا فقال له علي بانت منك بثلاث وقسم سائرهن بين نسائك وفيه انتطار وروا ركيب أيضا عن جعفر بن برقان عن معاوية بن أبي يحيى قال جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال طلقت امرأتي ألفا فقال بانت منك بثلاث وروى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمي بن مرة عن سعيد بن جمير قال قال رجل ابن عباس طلقت امرأتي ألفا فقال له ابن عباس ثلاث تحرمها عليك وبقيتها عليك وزر اتخذت آيات الله هزوة وروى عبد الرزاق أيضا عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمر قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إني تلقت امرأتي تسع وتسعين فقال له ابن مسعود ثلاث تلينها منك وسائرهن عدوان وذكر ابو داود في سننه عن محمد بن اياس ان ابن عباس وابا هريره وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قالوا فهؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تسمعون قد اوقعوا الثلاث جملة ولو لم يكن فيهم إلا عمر المحدث الملهم وحده لكفاء فإن هنا يظن به تغيير ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من الطلاق الرجعي فيجعله محرما وذلك يتضمن تحريم فرد المرأة على من لم تحرم عليه وإباحته لمن لا تحل له ولو فعل ذلك عمر لما اقره عليه الصحابة فضلا عن أن يوافقوه حجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة واحدة لم يخالفها ويفتي بغيرها موافقة لعمر وقد علم مخالفته له في العول وحجب الأم من اثنين من الاخوه والأخوات وغير ذلك قالوا ونحن في هذه المسألة تبع لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أعلموا بسنته وشرعه ولو كان المستقر من شريعته أن الثلاثة واحدة وتوفي والأمر على ذلك لم يخفى عليهم ويعلمه من بعدهم ولم يحرموا الصواب فيه ويوفق له من بعدهم ويروي حبر الأمة وفقهها خبر كون الثلاث واحدة ويخالفه قال المنوعين لوقوع الثلاث التحاكم في هذه مسألة وغيرها إنا من أقسم الله سبحانه وتعالى أصدق قسم وأبره أن لا نؤمن حتى نحكمه فيما شجر بيننا ثم نرضى بحكمه ولا يلحق فيه حرج ونسلم له تسليما لا إلى غيره كائن من كان اللهم إلا أن تجمع أمته اجماعا متيقنا لا نشك فيه على حكم فهو الحق الذي لا يجوز خلافه ويأمر الله أن تجتمع الأمة على خلاف سنة ثابتة عنه أبداً ونحن قد أوجدناكم من الأدلة من تثبت المسألة به بل وبدونه ونحن نظهركم في ما ضعنتم به في تلك الأدلة وفي من به على أن لا محكم على أنفسنا إلا نصا عن الله أو نص ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماعا متيقنا لا شك فيه وما عدا هذا فأربط نزاع وغايته أن يكون سائغ الاتباع لا لازمه فلتكن هذه المقدمة سلفا لنا عندكم وقد قال تعالى فإن تميزعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول فقد تميزعنا نحن وأنتم في هذه المسألة فلا سبيل إلى ردها إلى غير الله ورسوله ألبته وسيأتي أنني أحق بالصحابة وأسعد بهم فيها فنقول أن منعكم لتحرين جمع ثلاث فلا ريب أنه مسألة نزاع ولكن الأدلة الدامة على التحريم حدة عليكم أما قولكم إن القرآن دل على جواز الجمع فدعم غير مقبولة بل باطلة وغاية ما به يطلاق القرآن لنفذ الطلاق وذلك لا يعم جائزه ومحرمه كما لا يدخل تحته طلاق الحائد وطلاق الموطوئة في طهرها وما مثلكم في ذلك إما كمثلي من عارض الصمة الصحيحة في تحريم الطلاق المحرم بهذه الإطلاقات سواء ومعلوم أن القرآن لم يدل على جواز كل طلاق حتى تحبلوه ما لا يطلقه وإذا ندل على أحكام الطلاق والمبين عن الله عز وجل بين حلاله وحرامه ولا ريب أن أسعد بظاهر القرآن كما بيننا في صدر السليال وأنه سبحانه لم يشرع قط طلاقا بائنا بغير عوض لمدخول بها إن ان يكون آخر العدد، وهذا كتاب الله بيننا وبينكم وغاية ما تمسكتم به ألفاظ مطلقة قيدتها السنة وبينت شروطها وأحكامها وعما استدلالكم بأن الملاعنة طلق امرأته ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصحبه من حديث وما أبعده من استدلالكم على جواز التلاقي الثلاث بكلمة واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه ثم المسلم بهذا إن كان من يقول إن الفرقة وقعت عقيم لعاني زوج وحده كما يقوله الشافعي أو عقيم لعانيهما وإن لم يفرق الحاكم كما يقوله أحمد في إحدى الروايات عنه، فالاستدلال به باطل، لأن الطلاق الثلاث حينئذ لم لم يفن شيء، وإن كان من يوقف الفرق على تفريق الحاكم، لم يصح الاستدلال به أيضا، لأن هذا النكاح لم يبق سبيل إلى بقائه ودوامه، بل هو واجب الإزالة ومؤمن التحريم، فالطلاق الثلاث مؤكد لمقصود اللعان ومقرر له فإن غايته أن يحرمه عليه حتى تنكح زوجا غيره وفرقة اللعام تحرمه عليه على الأبد ولا يلزم من نفوذ الطلاق في نكاح قد صار مستحق التحريم على التأديد نفوذه في نكاح قائم وطموب البقاء والدوان ولهذا لو طلقها في هذا الحال وهي حائد أو فساء أو في طهر جامعها فيه لم يكن عاصية لأن هذا النكاح مطلوب الإزالة مؤمن التحريم ومن العجب أنكم يكون متمسكون بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الطلاق المذكور ولا تتمسكون بإنكاره وغضمه للطلاق ثلاث من غير الملاعن وتسميته لعبا بكتاب الله كما تقدم فكن بين هذا الإقرار وهذا الإنكار ونحن بحمد الله قائمون بالأمرين مضطرون لما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرون لما أنكره وأن لكم بحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا بلغ امراتهم ثلاثا فتزوجت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تحل من الأول قال لا حتى تذوق العسيلة فهذا لا ننزعكم فيه نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد العقد الثاني ولكن أين في الحديث أنه طلق الثلاثة بفم واحد بل الحديث حجة لنا فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثة وقال ثلاثة إلا من فعل وقال مرة بعد مرة هذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم كما يقال قذفه ثلاثة وشتمه ثلاثة وسلم عليه ثلاثة. قالوا أن استثناءكم بحديث فاطمة من تقيس فمن العجب العجاب. فإنكم خالفتموه في ما هو صريخ فيه لا يكمل تأوينا صحيحا. وهو سقوط نفقة والكسوة للمائني مع صحته وصراحته وعلمه وعارضه مقارما له. وتمسكتم به في ما هو مجمل. بل بيانه في نفس الحديث مما يبدل تعليقك به. فإن قوله طلقها ثلاثة ليس نصريح في جمعها بل كما تقدم كيف وفي الصحيح في خبرها نفسه من روايه الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عطبة أن زوجها أرسل إليه بتطليقه كانت مقيت لها من طلاقها وفي لفظ في الصحيح أنه طلقها آخر ثلاثة تطنيقات وهو سند صحيح متصل مثل الشمس فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك بلفظ مجمل وهو أيضا حجة عليكم كما تقدم قالوا أن استدلالكم بحديث عباده بن الذي رواه عبد الرزاق فخبر في غاية السقوط لأن في طريقه يحيى بن علاء عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن إبراهيم بن عبيد الله ضعيف عن ذلك المجهول ثم الذي يدل على كذبه وبطلامه انه لم يعرف في شيء من الأثار صحيحها ولا سقيمها ولا متصلها ولا منقطعها أن والد عباده بن الصامت ادرك الاسلام فكيف بجده فهذا محال بلا شك واما حديث عبد الله بن عمر فاصله صحيح بلا شك لكن هذه الزيادة والوصله التي فيه فقلت يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا أكانت تحل لي إنما جاءت من رواية شعيب ابن زريق وهو الشامي وبعضهم يقلبه فيقول زريق ابن شعيب وكيف أن كان فهو ضعيف ولو صح لم يكن فيه حجة لأن قوله لو طلقتها ثلاثا لمنزلة من قوله لو سلمت ثلاثا أو أقرأت ثلاثا أو نحوه مما لا يعقل جمعه وأن الحديث نفع ابن عجير الذي رواه أبو داود أن ركانه طلق امرأته البتة فأحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة فمن العجب تقديم نفع ابن عجير المجهول الذي لا يعرف حاله البتة ولا يدرى منه ولا من هو على ابن جريج ومعمر وعبد الله المقاوس في قصة أبو الصفداء وقد شهد إمام الحديث إمام اهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطرابا هكذا قال التعنذي في الجامع وذكر عنه في موضع آخر أنه مضطرب فتارة يقول أن لقها ثلاثة وتارة يقول واحدة وتارة يقول المته وقال الإمام أحمد وطرقه كلها ضعيفة وضعفه أيضا البخاري حكاه المنذري عنه ثم كيف يقدم هذا الحديث المطلب المجهول رواية على حديث عبد الرزاق عن جريج لجنونة بعض بني رافع هذا وأولاده تابعيون وإن كان عميد الله أشهره وليس فيهم متهم بالكذب وقد روى عنهم جريج ومن يقبل رواية المجهول أو يقول رواية العدي عنه تعديل له ففادى حجه عنده فعلا أن ضعفه ويقدم عليه رواية من هو مثله في الجهولة أو أشد فكلا فغاية الامر أن تتساقط رواية هذين المجهولين ويعدن إلى غيرهما واذا فعل ذلك نبرن في حديث سعد بن إبراهيم فوجدناه صحيح الإسناد وقد زالت علة تدنيس محمد بن إسحاق بقوله حدثنا داود بن حسين وقد احتج أحمد بإسناده في مراضع وقد صحح هو وغيره بهذا الإسناد بعينه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجه ابي العاص ابن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا وأن داود بن حسين عن عكيمة فلم تزل الائمه تحتج به وقد احتجوا به في حديث العراير فيما شك فيه ولم يجزن به من تقديرها بالخمسه اوسق أو دونها مع كونها على خلاف الأحاديث التي نهى فيها عن بيع الرطب بالتمر فما في هذا الحديث سوى روايه ما لا يقولون به وإن قدحتم في عكر ولعلكم فاعلون جاءكم ما لا, لا قبل لكم به من التناقض في احتجتم به أنتم وائمه الحديث من روايته وارتضاء البخاري لإدخال حديثه في صحيحه فصل وأن تلك المسالك الوعره التي سلكتموها في حديث ابي الصهباء فلا يصح شيء منها اما المسلك الاول وهو انفراد مسلم بروايته واعراض البخاري عنه فتلك شكات ظاهر عنه عارها وما ضرّ ذلك الحديث انفراد مسلم به شيئا ثم هل تقمنون أنتم أو أحد مثل هذا في كل حديث ينفرد به مسلم عن البخاري؟ وهل قال البخاري مقط إن كل حديث لم أدخله في كتابي فهو باطل أو ليس بحجة أو ضعيف؟ وكم قد احتج البخاري بأحاديث خارج الصحيح ليس لها ذكر في صحيحه؟ وكم صحح من حديث خارج خارجا عن صحيحه وأن مخالفة سائر الروايات له عن ابن عباس فلا رئيب أن, أن, أن عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شك احداهما توافق هذا الحديث والأخرى تخالفه، فإن أسقطنا رواية برواية سلم الحديث على أنه بحمد الله سالم ولو اتفقت الروايات عنه على مخالفته فله أصمة أمثاله وليس بأول حديث خالفه راويه فنسألكم هل الأخذ بما رواه الصحابي عندكم او بما راه فإن قلتم الأخذ بروايته وهو قول جمهوركم بل جمهور الأمة على هذا كثيتمون مؤولة الجواب وان قلتم الأخذ برأيه اريناكم من تناقضكم ما, ما لا حيلة لكم في دفعه سيما عن ابن عباس نفسه فإنه روى حديث مريره وتخيرها ولم يكن بيعذى طلاقا ورأى خلافه وان نوع الامه طلاقها فأخذتم وأصبتم بروايته وتركتم رأيه فهل فعلتم ذلك فيما نحن فيه وقلتم اني أعذيتم رسومه وقول الصحابي غير عصوم ومخالفته لما رواه يحتمل احتمالات عديدة من نسيان أو تأويل أو اعتقاد معارض رادح في ظنه أو اعتقاد أنه من منسوخ من أو مخصوص أو غير ذلك من الاحتمالات فكيف يسوه ترك روايته مع قيام هذه الاهتمالات وإذا إلا ترك معلوم لمن من مجهول قالوا وقد روا أبو هريرة رضي الله عنه حديث التسميع من مرور الكلب وأفتى بخلافه فأخذتم بروايته وتركتم فتواه ولو تتبعنا ما أخذتم فيه برواية الصحابي دون فتواه إلى طال قالوا أن دعواكم نسخ الحديث فموقوفة على ثبوت معارض مقاوم متراخل فأين هذا وأما حديث أكرمة عن عباس في نسخ المراجعة بعد الطلاق ثلاث. فلو صح لم يكن فيه حجه فإنه إنما فيه أن الرجل كان يطلق رأته ويراجعها بغير عدد فنسخ ذلك وقصر على ثلاث فيها تنقطع الرجعة فإن في ذلك الإنزام بالثلاث مثل واحد ثم كيف يستمر المنسوخ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر لا تعلم به الأمة وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج ثم كيف يقول عمر أن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه إيئانا وهل الأمة أنية في المنسوخ بوجه ما ثم كيف يعارض الحديث الصحيح بهذا الذي فيه علي بن حسين بن وضعف وأن يحملكم الحديث على قول المطلق أنت طالق أنت طالق أنت طالق ومقصوده التأكيد بما بعد الأول فسياق الحديث من أوله إلى آخره يرده فإن هذا الذي أولتم الحديث عليه لا يتغير بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختلف على عهده وعهد خلفائه وهل مجرى إلى آخر الدهر ومن ينويه في قصد التأكيد لا يفرق بين بر وفاجر وصادق وكاذب بل يرده إلى نيته وكذلك من ما يقبله في الحكم لا يقبله مطلقا برا كان أو فاجرا وعيضا فإن قوله إن الناس قد استعجلوا وتتايعوا في شيء كانت لهم فيه أنا فلو أن أنبينه عليهم إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا جعلهم الله في فسحة منه وشرعه متراخيا بعضه عن بعض رحمة بهم وإفقا وأناتا لهم لأن عندهم المطلق فيذهب حبيبه من يديه من أول وهلة فيعز عليه تداركه فجعل له أناتا ومهلة يستعتبه فيها ويرضيه ويزول ما أحدثهم عتب الداعي إلى الانفراق، ويراجع كل من أن الذي عليه بالمعروف فاستعجلوا فيه من جعل لهم فيه أناتا ومهلة وأطعوه بهم الواحد فرأى عمر رضي الله عنه أن يلزنهم ملتزموه عقوبه لهم فاذا علم المطلق أن زوجته وسكنه تحرم عليه من أول مرة بيمشه الثلاث كف عنها ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون فيه وكان هذا من تاديب عمر لرعيته لن أكثر من الطلاق الثلاث كما سيأتي مزيد تقريره عند الاعتذار عن عمر رضي الله عنه في الزامه بالثلاث وهذا وجه الحديث الذي لا وجه له غيره فإن هذا من تأويلكم المستكرة المستبعد الذي لا توافقه ألفاظ الحديث بل تنقر عنه وتنافره وأما قبل من قال إن معناه كان وقوع الطلاق الثلاث الآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة فإن حقيقة هذا التأويل كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقون واحدة وعن عهد عمر صاروا يطلقون ثلاثة والتأول إذا وصل إلى هذا الحد كان من باب الإلغاز والتحريف لا من باب بيان المراد ولا يصح ذلك بوجه الماء فإن الناس يزالوا يطلقون واحدة وثلاثة وقد طلق رجال النساءهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فمنهم من ردها إلى واحدة كما في حدوث عكرمة عن ابن عباس ومنهم من أنكر عليه وغضب وجعله متلاعبا بكتاب الله ولم يعرف من حكم به عليهم وفيهم من أقره لتأكيد التحريم الذي اوجبه اللعان ومنهم من أنزمه بالثلاث لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث فلا أصح يقال إن الناس زالوا يطلقون واحدة إلى أثناء خلافة عمر فطلق ثلاثا ولا يصح أن يقال إنهم قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أنا فنمضيه عليهم ولا يلائم هذا الكلام الفرق بين عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عهده بوجه ما فإنه ماض منكم عن عهده وبعد عهده ثم إن في بعض الفاظ الحديث الصحيحة ألم تعلم أنه منطلق ثلاثا جعلت واحدة عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أنا علمت أن رجل كان إذا طلق مرأة وثلاثة قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة. عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكر وصدر من خلافة عمر. فقال مع الناس لا كان الرجل إذا طلق مرأة وثلاثة. قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بكر وصدرا من إمارة عمر فلما راى الناس يعني عمر قد تتايعوا فيها قال أجيزهم عليهم هذا لفظ الحديث وهو بأصح إسناد وهو لا يحتمل ما ذكرتم من التأويل بوجه ما ولكن هذا كله عمل من جعل الأدلة تبع للمذهب فاعتقد في وأن جعل المذهب تبعا للدليل واستدلى ثم اعتقد لم يمكنه هذا العمل وان قبل من قال ليس في الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يجعل ذلك ولا انه علم به واقره عليه فجوابه ان يقال سبحانك هذا بهتان عظيم أن يستمر هذا الجعل الحرام المتضمن لتأيير شرع الله ودينه وإباحة الفرج لمن هو عليه حرام وتحريمه على من هو عليه حلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الخلق وهم يفعلونه ولا يعلمونه ولا يعلمه هو والوحي ينزل عليه وهو يقر عليه فهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمه وكان الصحابة يعلمونه ويمدلون دينه وشرعه والله يعلم ذلك ولا يوحيه إلى رسوله ولا يعلمه به ثم يتوفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك فيستمر في هذا الضلال العظيم والخطأ عندكم مدة خلافة الصديق كلها يعمل به ولا يغير إلى أن فارق الصديق الدنيا واستمر الخطأ والضلال المركب صدرا من خلافة عمر حتى رأى بعد ذلك برأيه أن يرزم الناس فهل في, في الجهل بالصحابة وما كانوا عليه في عهد نبيه وخلفائه أطمح من هذا وتالله لن أجعل الثلاثي واحدة خطأا وحضا لكان أسهل من هذا الخطأ الذي ارتكنتموه والتأويل الذي تأملتموه ولن تركتم المسألة من هيئتها لكان أقوى لشأنه من هذه الأدلة والأجيبة قالوا وليست تحاكم في هذه المسألة إلى مقلد متعصب ولا مهياب للجمهور ولا مستوحش من التفرد إلى كان الصواب في جانبه وإن التحاكم فيها إلى راسخ في العلم قد طال فيه باعه ورحب بنيه ذراعه أفرق بين الشبهة والدليل وتلقى الأحكام من نفس مشكات الرسول وعرف المراتب وقام فيها بالواجب وباشر قلبه أثار الشريعة وحكمه الباهرة ومتدمنتهم من المصالح الباطنة والظاهرة وخاض في مثل هذه المضايق لججها واستوفى من جانبين حججها والله المستعان وعليه التكلان قالوا وأما قولكم إذا اختلفت علينا الأحاديث في من عليه السفابة رضي الله عنهم فنعم الله وحيهنا وعصابة الإيمان فلا تطلب الاعواب بعدهم فإن قلبي لا يرضى بغيرهم ولكن لا يميق بكم أن تبعوا اتنعون إلى شيء وتكون أول نافر عنه ومخالف له فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من مئة ألف عين كلهم قد رآه وسمع منه فها صح لكم عن هؤلاء كلهم أو عشرهم أو عشر عشرهم أو عشر عشر عشرهم القول من نزوم الثلاث مثل واحد هذا ولو جهدتم كل الجهد لم تطيقوا نقله عن عشرين نفس منهم أبدا مع اختلاف عنهم في ذلك فقد صح عن ابن عباس القولان وصح عن مسعود القول من نزوم وصح عنه التوقف ولو كافرناكم بالصحابة الذين كان الثلاثة على عهدهم واحدة، لكانوا أضعاف من نقل عنه خلاف ذلك، ونحن كاثركم بكل صحابين مات إلى صدر صدر من خلافة عمر، ويكفينا مقدمهم وخيرهم وأفضلهم، ومن كان أعظم من الصحابة على عهده، بل لو شئني لقلنا ولصدقنا إن هذا كان إجماع قديما لم يختلف فيه على عهد الصديق إثنين. ولم ينقلب عصر المجمعين حتى حدث الاختلاف فلم يستقر الإجمع الأول حتى صار الصحابة على قولين واستمر الخلاف من الأمة في ذلك إلى اليوم ثم نقول لم يخالف عمر إجمع من تقدمه بل رأى إلزامهم الثلاث عقوبة لهم لما علم أنه حرام وتتعيعوا فيه ولا راب أن هذا سائغ أن يلزم الناس بما ضيقوا به على أنفسهم ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله بل اختاروا الشدة والعسر فكيف بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكمال نباله للأمر وتأديبه لهم ولكن العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يقل لهم ان هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو راي راعي مصلحه للامه يكفهم بها عن التسارع إلى ايقاع ثلاث ولهذا قال فلو أن امضيناه عليهم وفي لفظ اخر فاجيزوهن عليهم افلا يرى ان هذا راي منه راعي للمصلحه لا اخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم رضي الله عنه ان تلك الأنه والرخصه نعمه من الله على المطلق ورحمه به واحسان اليه وانه قابلها بددها ولم يقبل رخصه الله وما جعله له من الأنه عاقبه بان حال بينه وبينها والزمه ما الزمه من الشده والاستعجال وهذا موافق لقواعد الشريعه بل الموافق موافق لحكمة الله في خلقه قدرا وشرعا فإن الناس إذا تعدوا خدوده ولم يقفوا عندها ضيق عليهم ما جعله لم يتقاه من المخرج وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه من قال من الصحابة للمتلق ثلاثة إن لو تقيت الله يجعل لك مخرجا كما قال ابن مسعود وابن عباس فهذا نور أمير المؤمنين ونمعه من صحابه لأنه رضي الله عنه غير أحكام الله وجعل حلالها في فهذا غاية التوفيق بين النصوص وفعل أمير المؤمنين ونمعه وأنتم لم يمكنكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين فهذا نهاية اقدام الفريقين في هذا المقام البنك والمعترك الصعب وبالله التوفيق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك هل تحن له بدون زوج واصابه روى اهل السنن من حديث ابي الحسن مولى بني نوفل انه استفتى عباس في مملوك كانت تحته مملوكه فطلقها تطليقتين ثم عتق بعد ذلك هل يصلح له ان يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال ابن عباس بقيت لك واحدة قضى به رسول الله قال الإمام أحمد عن عبد الرزاق عند ابن المبارك قال لمعمر من أبو حسن هذا لقد تحمل سخرة عظيمة انتهى قال المنذري وابو حسن هذا قد ذكر منه بخير وصلاح وقد وثقه أبو زرعة وابو حاتم الرازيان غير أن الراوي عنه عمر الممعتب وقد قال علي من مديني هو منكر الحديث وقال النسائي ليس بالقوي وإذا عتق العبد والزوجة في حباله ملكة من الثلاث وإن عتق وقد طلقها اثنتين ففيها أربعة أقوال من للفقهاء أحدها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أنا وهذا قول شافعي وأحمد في إحدى الروايتين بناء على أن الطلاق للرجال الرجال وأن العبد إنما يملك طلقتين ولو كانت زوجته حرة والثاني أن له أن يعقد عليها عقد مستأنفا من غير اشتراط زوج وإصابة كما دل عليه حديث ان المعتد هذا وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وهو قول ابن عماس وأحد الوجهين للشافعية ولهذا القول فقه دقيق فإنها إنما حرمتها عليه التطليقتان لنقصه بالرق فإذا عتق وهي في العدة زال النقص ووجد سواب الملك الثلاث وأثر مكاح باقيه فملك عليها تمام الثلاث وله رجعتها وإن عتق بعد انقضاء عدتها ما منه محمد له بدون زوج واصابه فليس هذا القول ببعيد في القياس والثالث أن له أن يرتجعها في عدتها وأن ينتحها بعدها بدون زوج وإصابة ولو لم يعتق وهذا منهج أهل الظاهر جميعهم فإن عندهم أن العبد والحر في الطلاق سواء وذكر سفيان بن عيينة عن عن ابن مينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رليا مرضى عنه أن عبدا له طلق امرأته تطليقتين فأمرهم معنباس أن يراجعها فأبى فقال الناس هي لك فاستحنها بملك اليمين والقول الرابع أن زمجته إن كانت حرة ملك عليها تمام الثلاث وإن كانت أنا حرمت عليه حتى تمكي زوجا غيره وهذا قول أبي حنيفة وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف على أربعة أقوال أحدها أن يتلاقى العبد والحر سواء وهذا مذهب أهل الظاهر جميعهم حكاه عنهم أبو محمد إدم حزم واحتجوا بعموم النصوص الواردة في الطلاق وإطلاقها وعدم تفريقها بين حر وحر وعبد ولم تجمع الأمة على التفريق فقد صح عن عباس أنه أفتى غلام له برجعة زوجته بعد طلقتين وكانت امه وفي هذا النقل عن ابن عباس ممر فإن عبد الرزاق روى عن ابن جريج عن عمر بن ذنير أن أبا معبد أخبره أن عبدا كان ابن عباس وكانت لهم رأة جارية لابن عباس فطلقها فبتها فقال له ابن عباس لا طلاق لك فرجعها قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن سماك بن فضل أن العبد سأل ابن عمر رضي الله عنه فقال لا ترجع إليها وإن مرب رأسك فمأخذ هذه الفتوى أن تلاق العبد بيد سيده كما أن نكاحه بيده كما روى عبد الرحمن بن المهدي عن الثوري عن عبد الكريم الجزالي عن عطاء عن ابن عباس قال ليس تلاق العبد ولا فرقته بشيء وذكر عبد الرزاق عن ابن جريجن عن أبي الزبير أنهم سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة والعبد سيدهما يجمع بينهما ويفرق وهذا قول أبي الشعثاء وقال الشعبي أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقا إلا بإذن سيده فهذا مأخذ ابن عباس لا أنه يرى طلاق العبد ثلاثا إذا كانت تحته أمة ونعلم أحدا من الصحابة قال بذلك والقول الثاني أن أي الزوجين إن رقا كان الطلاق بسبب ربطه اثنتين كما روا حمد على عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال الحر يطلق الأمثة تطليقتين وتعتد بحياتين والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاث حيط وإلى هذا ذهب عثمان المتي والقول الثالث أن الطلاق الرجال فيملك الحر ثلاثة وإن كانت زوجته أمه والعبد سنتين وإن كانت زوجته خرة وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في ظاهر كلامه وهذا قول زيد بن ثالث مع عائشة سلمة أم المؤمنين وأثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وهذا منهم القاسم وسالم وأم سلمة وعمر بن عبد العزيز ويحي بن سعيد وربيعة وأب الزمود وسليمان بن نسار وعمل بن شعيد وابن المسيد وعطاء والقوم الرابع أن الطلاق بالنساء كالعدة كما روى شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن المسعود السمة الطلاق والعدة بالنساء وروى عبد الرزاق عن محمد بن يحيى وغير واحد عن عيسى عن الشعبي عثم عشر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الطلاق والعندة بالمرأة هذا لفظه وهذا قول الحسن والمسيرين وقتاده وإبراهيم والشعبي وعكيمه والنياهد والثوي والحسن بن حي وأبي حنيفة وأصحابه فإن قد ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حين قد قال أبو داود حدثني محمد سويد حدثني أبو عاصم عن ابن عن ظاهر ابن أسلم عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطلقتان وقرؤها حيدتان وروى زكريا ابن لحي السادي حدثني محمد بن اسمعيل ابن سمرة الأحمسي حدثنا عمر بن شديد المسني، حدثنا عبد الله بن عيسى عن عطية عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلاق الأمة ثنتان عدتها حيض ثاني وقال عبد الرزاق حدثنا بن فريج قال كتب إلي عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن ننفع عن أم سلمة أم المؤمنين ان لا لها طلق امرأة له حرة تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وقد تقدم حديث عمر بن معتب عن أبي حسن عن ابن عباس رضي الله عنه ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الآثار الأربعة على عجرها وبجرها أن الأول فقال أبو داود هو حديث مجهول وقال الترمذي حديث غريب لا يعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم والمظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث انتهى وقال أمن قاسم بن عساكر في أعطرافه بعد ذكر هذا الحديث روى أسامة بن ابن بن أسلم عن أبيه أنه كان جالسا عند أبيه فأتاه رسول الأمير فأخبره أنه سأل القاسم من محمد وسالم ابن عبد الله عن ذلك فقال هذا وقال له إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عمل به المسلمون. قال الحافظ فدل على أن الحديث المرفوع غير محفوظ وقال أبو عاصم النبي مظاهر مؤسل ضعيف وقريح معين ليس بشيء وأنه لا يعرف وقال أبو حاتم الرازي منكر الحديث وقال الميهقي لو كان ثابتا لقلن به إن أنه لا نثبت حديثا يرويه من نجهل عدالته وأن الأثر الثاني ففيه عمر بن شبيب المسلي ضعيف وفيه عطيه وهو ضعيف أيضا وأن الأثر الثالث ففيه بن الكذاب وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول وأن الأثر الرابع ففيه عمر بن معتب وقد تقدم الكلام فيه والذي سلم في المسألة الآثار عن الصحابه رضي الله عنهم والقياس أما الآثار فيه كما تقدم فليس بعضها اولى من بعض بقي القياس وتجادل إذن طرفان طرف المطلق وطرف المطلقة فمن رأى طرف المطلق قال هو الذي يملك الطلاق وهو بيده فيتنصف بلقه كمن يتنصف نصاب منك كوحات بلقه ومن طرف المطلقة قال الطلاق يقع عليها وتنزمهم عدة والتحين وتوابعها فتنصف منقها كالعدة ومن نصف منقها كالعدة ومن نصف منق أي الزوجين كان راعى الأمرين وأعمل الشبهين ومن كمله وجعله ثلاثة رأى أن الآثار لم تثبت ومن عن الصحابة متعارض والقياس كذلك فلم يتعلق نشيء من ذلك وتمسك بإطلاق النصوص الدالة على أن الطلاق الرجعي طلقتان ولم يفلق الله بين حر وعبد ولا بين حرة وأنه وما كان ربك نسيا قالوا والحكمة التي لأجلها جعل الطلاق الرجعي اثنتين في الحر والعبد سواء قالوا وقد قال نونك إن له أن كالحر لأن حاجته إلى ذلك كحاجة الحر وقال الشافيه وأحمد أجله في الإناء كأجر الحر لأن ضرر الزوجة في الصورتين سواء وقال أبو حنيفة إن طلاقه وطلاق الحر سواء إذا كانت امرأتاهم الحراتين إعمالا ليطلاق نصوص الطلاق وغمونها للحل والعبد وقال أحمد بن حنبل والناس معه صيامهم في الكفارات كلها وصيام الحر سواء وحده في السرقة والشراب وحد الحر سواء قالوا ولو كانت هذه الآثار أو بعضها ثابتة لما سنقتمون إليه ولا غلبتمون عليه ولو اتفقت آثار الصحابة لم يعدوها إلى غيرها فإن الحق لا يعدوهم وبالله التوفيق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الطلاق بيان الزوج لا بيد غيره قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن وقال واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف فجعل الطلاق من نكح لان له الامساك وهو الرجعه وروى ابن في سننه من حديث ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله سيدي زوجني امته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بان أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول طلاق العبد من يد سيده إن تلق جازي وإن فرق واحدة إذا كان له جميعها فإن كان العبد له والآمة لغيره طلق السيد أيضا إنشاء. شاء وروى الثوري عن عبد الكريم الغزري عن عطاء عنه ليس فلاق العبد ولا فرقته بشيء وذكر عبد الرزاق حدثنا من جريج أخبرني أبو الزبير سمع جادرا يقول في الآمة والعبد سيدهما يجمع بينهما ويفرق وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان يتبع وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم وان كان في اسنانه النفيه فالقران يعدمه وعليه عمل الناس